بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوفود إذ هم عليها قوم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 محفو <تصفيق> <تصفيق>